وكأي من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ كَمَن زُوِينَ لَهُ شُوَعَ مَلِيهِ وَالتَّبَعُ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِمَّا إِنْ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغِيَّرْ طَعَمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ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 what baohua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 قالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ازغانهم ولو نشاء لاريناكم فلعرفتم مسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم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 والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أغوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإنما إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم